قالت لا أحبك قلت ولا أنا أستعطف ودك ولا ولا أود الإقامة بقلبك ولا المكوث بجندك بمثل قولي لا أبدلك حتى إن زاد كرهك ألمي تذكري تيقني كنت قبلها اعشقك وانا لا اكرهك ولا ارجو ولا اتمنى عودتك لا اكلمك لا اسمع لك لاجل نسياني قبح جرحك كان كان قبلك مثلك ولم اهلك حين اتذكرك يزيد في نظري قبحك هل يسرك حتى ولو مستقى قوم فأنا لا أكرهك وإن كان هذا شعورك فهذا الشعري ليس شعري قلت قلت بعد مقالك وإليها الأذان استكانت وحروف من دوحة الحق بالباطل أقيمك إن هجوتك فلست انت وفي الحب إن نصرت تمنين لو تكونين أنتي إن في الشعر لن يتغير بيتي هذه قصيدتي وهذا بيتي وإن من أبيتي